وانا رأي شهاء كتاب الفقاري ومسلو ها. اهتموا بها الدراسة المفاهمة وحفظه شيحنا ممكن تنجيل. يسجلونها حتى ينقلونها لإخوانه وحتموا الكلام قييم واهتموا بكل كتب شهر السلام من قيمية ومن قيم وإما تبدأوا في نجد اهتموا بها وفهموها وسيروا في أبوائها بارك الله فيكم ثم لا تمدوا أيديكم إلى المؤسسات مثل إحياء الطرف وغيرها وإنما استغنوا بما أعطاكم الله من المال ولو قليلا بارك الله فيه فإن الدعوة السلفية بارك الله فيه قامت على كواهل السلفيين وعلى ما عندهم من المال القليل والفقر الكثير بارك الله فيكم ما قامت على جمع الأموال جمع الأموال يفسد الدعوات تبقى الأموال من المراكز والمؤسسات الأجنبية غير السلفية يؤدي إلى ضياع السلف. فاحذروا يكون الحذر من التآويل مع هذه المؤشرات، واستغلوا بما أعطاهما الله من المال ولو قليلا مم. بارك الله فيكم. وسيروا على طريقة السلف، تزودي وراء، بارك الله فيكم. الله وفي حبيب. لشر الدعوة السلفية على الوجه الصحيح، وفق الله الجميع. الله يخليه بارك الله فيه. وحدّلكم خاصة من كل جهة الطرف، فإنها تسأ في العالم لتفريق السلفيين وتمزيقهم وتحويلهم إلى منهج عبد الرحمن بن خالد، الأخوان الغالي. الحمد الله شيخنا بارك الله فيك في امر اخر هم احيانا تراث يوزعون كتب السلف مثال يوزعون كتب الشيخ طاهر الفوزان او لقس دقني يوزعون كتب با... يتسترون بها, شيخنا. نحن بها كتب نعم يا اخي نريد منك توضيح الامر هذا يتسترون بها يوزعون كتب السلف وغيرها بارك الله فيك وهم يقتلعون بمنهج عبد الرهان بن حاركه الاخوان الغالي شيخنا رفض كتبهم رفضوها لا تتعاون معهم بارك الله بارك فيك اذا الله اخوي شيخنا